بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله أخواتنا الكريمات بناتنا وأخواتنا ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم فرحانين بمهرجان الجنان اللي انتم عاملينه ده يا ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب يعني والله أخواتنا الواحد في غاية السعادة يعني ان في يعني بس امل وفي يعني انا بحس ان هو عامل زي ايه طيف من الشمس كده بيشرق على النت بالليالي الايمانيه اللي انتوا بتعملوها واللي انتوا بتجهزوها واللي انتوا بتدوها ربنا يبارك فيكم ويبارك في الفريق الجديد اللي بينشأ ويجعله يا رب فتح على الامه كلها باذن الله سبحانه وتعالى ويهدي جميع اخواتنا وجميع بناتنا على النت يا رب باذن الله سبحانه وتعالى وبدل ما يبقى يعني في مجال تضيع وقت كبير على النت لا يبقى الوقت ده بتستثمروه إن تنشروا دين ربنا وان انتوا دين ربنا وان انتوا كل النايمين اللي موجودين على شبكة إن هو بالضبط ده الهدف بتاع ال الليلة الإيمانية اللي إحنا فيها ده هي الجنني هي دي العنوان بتاع الكلمة اللي أنا عايز أكلمكو فيها الليلة الجنني مين العاقل ومين المجنون يعني اللي هيموت على الفلوس وبيجري عشان يجيب فلوس بأي طريقة شايف إنه هو العاقل الوحيد في الحياة وكل الباقين مجانين اللي هيموت على مركز او كرسي شايف إنه طلب المراكز هو العاقل الوحيد في الحياة وكل الباقى مجانين البنت اللي على علاقة بشاب وشايف إنه هو يعني شاب بقى إيه وسيم وحاجة بقى قوى جدا وكارزماتيك شايفة ان علاقة بشاب زي ده هي ده العقل وكل البنات اللي يعني متعففين عن اي علاقة حرام شايفة ان هم مجانين اللي هتموت على الشهوات وبتجري عليها شايفة ان هي العقلة وكل البقين مجانين مين العاقل ومين المجنون يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو وإن الدار الْآخِرَةَ وما الْحَيَاةُ الدنيا إلا لعب وله ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفل إيه؟ افلا تعقلون. أفل تعقلون يعني اللي مش هيعمل كده يبقى مجنون اللي هيتغر في الدنيا هو ده المجنون انما اللي هيجرى على الاخرى هو ده العقل الوحيد كنت مبارح بقرأ آية زلزلة قلبي والله جماعة وانا بقرأ في قول الله سبحة تعالى وانذرهم يوم الحصرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون قلت سبحان الله يعني ايه يوم الحصرة يعني بدأت ادور كده في, في يعني, يعني اللغة ودور يعني ايه الحصرة يعني ايه الفرق بين الحصرة والندم والحصرة. ان مكسب كبير قوي قوي قوي راح الحصرة لما يشوفوا الجنه ويتقهروا على الدنيا اللي راحت منهم يتقهروا على كل يوم راح من غير صيام يتقهروا على كل ليله راحت من غير قيام كنت امبارح تعبان وانا صايم يوم الخميس امبارح يعني فقلت سبحان الله لما تدبرت في الايه كده قلت يا نهار ابيض يعني انا لو ما قدرتش اكمل اليوم هتحصر يوم القيامه على اليوم ده الحصرة على كل جلسه دُحى راحت من غير ذكر لله سبحانه وتعالى الحسره على كل فرصه الواحد كان ممكن يتكلم عن ربنا وما انذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر كل حاجة انتهت الدنيا خلصت الفرصة راحت لجنة الامتحان خلصت والورقه اتشدت وهم في غفلة قاعدين مشغولين بالدنيا عن ايه عن الاخره العظيمة وهم لا يؤمنون مهما ربنا يبعت من رسائل مفيش فائدة عشان كده الايه اللي بعدها انا نحن نرث الارض ومن عليها مشغولة بايه ومشغولة بمين كل اللي انت مشغول بيهم واللي انت مشغول بيهم واللي انت مشغوله بيه كل دول الانسان هيموت وهيسيبهم يا هم هيموتوا وهيسيبوهم فان نحن نرث الارض ومن عليها وإلينا يرجعون كل واحد هيرجع لربنا و وحيد فريد ليس له إلا عمله ينافع عنه برحمه الله سبحانه وتعالى اتجنني اتجنني لو الجنان انك تستحملي اي حاجه عشان ربنا سبحانه وتعالى لو ده جنان الجنني لو هو ده الجنان كنت بقرأ في مواقف الصحابة أمام الطهاض المشركين ليهم حتى حسيت يا جماعة بمشاعر غريبة قوي وعثمان بن مزعون رضي الله عنه لما كان في جوار عضب بن ربيعة وكان عضب حميم ان أي مشرك يضربه أو يؤذيه فعثمان بن مزعون ازاي إخواني بيتعذبهم وانا داخل في جوار مشرك فوقف قدام الناس رد جوار عضب بن أبي ربيعة المشركين ما سدّوه أمر بثلاه عليه ضرب باوصله عين من عينيه الاثنين دمروله عين من عنين لاتنين فحضم ابن الربعة بيقول له بعدها ان كنت يا ابن اخي لغني عن ما حدث فيك يعني انت يا اخي ايه اللي خليك ارجع لجواري تاني فقال ان عيني الاخرى لفقيرة الى ما اصاب اختها في الله انما انا في جوار من هو اعز منك انا متخيل كده يا جماعة يعني لو اخل وقت بيتعذب من الظالمين ولا اخت معرضة مثلا لي يعني, لي يعني ايه انها تؤذى مثلا بسبب دينها هو بتقول هذا الكلام وفي حد لسه بيقول الكلام ده لو الجنان ان الانسان يستحمل اي حاجة عشان ربنا لو ده الجنان اتجنني لو الجنان انك تسمع سخرية بنت لسه ربنا ما نورش قلبها بالإيمان لما تشوف حجابك لما تشوف التزامك لما تشوف تدقيق فأدق تفاصيل حجاب أمات المؤمنين وانت تتحكي وتدعي لها بالهداية وتتحكي وانت بتفتكري انت هتبقي معابين في الجنة يوم القيامه بإذن الله سبحانه وتعالى لو انت سبت على الحجاب ده لو ده الجنان الجنني عايزين نعرف يا جماعة ايه هو العقل لو انك انت تقولي لا للشهوات اللي ما يقدر يرفضها يعني, يعني اللي لو في علاقه بشاب مثلا معروضه على واحده من من بناتنا وهي شايفه ان شاب ما يترفضش شاب بينفعش لو, لو الجنان ان الواحده تقول لا للشهوات مهما كانت لو ده الجنان اتجنني يعني يحكى قصة كده رمزية ان الكلب راح للاسد في الغابه وقال له يا ملك الغابه انا عايز اغير اسمي قال له عايزك تغير اسمك ليه قال له أنا اسمي كلب والناس كلها والبشر لما بيجوا يشتموا بعض بيشتموا بعض بي اسم انا انا بقى اسمي هو الاهانه لما حد يحب يهين حد بيهينه باسم انا انا عايز اغير اسمي انا مكسوف من اسمي انا مش قادر استحمل اسم ده فالاسد قال له طيب انا اغير اسمك بس على شرط خد حته اللحمة دي عينها عندك لمدة اسبوع لو قدرت تعينها عندك لمدة اسبوع وكنت امين عليها انا اغير اسمك فالكلب قال له ماشي سهلة جدا ايه المشكله يعني <تصفيق> اسبوع هصبر واعين حته اللحمة وحفظ عليها وبعد كده اسمي يتغير اول يوم الكلب ما لقاش اكل فقعد يبص كده و أنا لا يمكن أكل حبة اللحم دي أبداً. أنا لازم أغير اسمي. انا لازم أتخلص من الاسم ده. تاني يوم هيموت من الجوع. يوصل حبة اللحم ويقول أنا هصبر على أي حاجة. بس أنا لازم أغير اسمي. تالت يوم هيموت من الجوع. أمسك حبة اللحم عاد يأكل فيها. قال وماله اسم الكلب. إن اسم الكلب جميل. هو في اجمل من اسم الكلب. وعاد يأكل حبة اللحم وخلاص. ليه؟ ما أدريش يقول لأ. الأشياء وابتاعته. ففضل اسمه أول اسم اللي هو عايز يتخلص منه. ان الإنسان يقدر لا يعني لما سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام سيدنا يوسف اختار سجن الجسد على سجن, ال... على سجن القلب لما امراه العزيز عرضت عليه يعني يعني قمه الشهوه اللي في الدنيا قال لها ايه قال ما الله قال لها لا ليه لان جزمي يتسجن احسن من قلبي يتسجن في سجن الشهوات لو الجنان انك تقولي لا للشهوات اتجنني قولي لا لو الجنان يا جماعه انك انت تمشي تتكلمي عن ربنا وسط كل البنات تتكلمي عن ربنا وتستحملي ان دي تكسفك وان دي تعرض عنك وان دي تبصلك من فوق لتحت وما تردش عليكي لو الجنان انك تتكلمي عن ربنا في كل مكان وتبقى رساله عمرك ان البنات كلها ترجع لربنا وتوب لربنا اتجنني ده تبقى نعمه الجنان لو هو ده الجنان يعني سبحان الله انت كنت مندوبه مبيعات شطرة جدا جدا جدا قبل ما تلتزمي وقبل ما تقبلي على الله لكل مغني كنت بتحبيه وبتسمعيه كنت بتتكلم عنه في كل مكان لكل البوم شرايط او اغنيه سمعتها واثرت فيكي لكل فيلم اتفرقت عليه واثر فيكي كل واحد قبل ما التزم كان من ثم ابيعات لكل لعيب كان بيحب ان هو يتفرج عليه ويعني يعني شاف ان هو قد اداء أدأ عظيم في مباراه يكلم الناس كلها عنه ليه ما تبقيش متعمليش ما كده مع ربنا ليه ما تتكلميش عن ربنا في كل مكان وفي كل وقت ليه ما تتكلميش عن ربنا في كل ظرف من ظروف حياتك لو الجنان انك تتكلم عن ربنا في كل موقف من موقف حياتك اتجنني يعني لو الجنان انك انت من قبل رمضان بمئة يوم على فكرة يا بنات لسه يومين وي لسه 100 يوم على رمضان يعني يوم الاربع كان كان خلاص القمر بدر نص الشهر نص جمادى الاول خلص يعني احنا دلوقتي خلاص يوم الخميس والجمعه والسبت والاحد يعني تقريبا الاثنين كده تقريبا يوم الاثنين هيبقى باقي 100 يوم على رمضان بالضبط نص جمادى الاول الثاني ونص جمادى الثاني كله ورجب وشعبان تلات شهور ونص عربيين بالظبط يعني 100 يوم على رمضان لو الجنان انك من قبل رمضان ب تبدأ تستعدي الرمضان وتجاهدي في علاقتك بكتاب الله وتعملي مصالحة مع القرآن مصالحة مع كتاب الله مصالحة مع وحي الله وتبدأ تجاهدي ان قلبك يتحرك بالقرآن تاني لو ده الجنان والناس لك انت بتتكلمي عن رمضان من امتى ومن قبله بقدي ايه لو ده الجنان اتجنني تخيلي لو واحد مسافر على طريق من الطرق الصحراوية وهو الطرق الصحراوية ممكن يبقى يعني في ديابا في الصحراء بتاعتها يبقى فيه يعني أي حاجة مؤزية في الصحراء بتاعتها تخيلي كده بقى واحد مسافر بقى أو انت وجوزك مسافرين مثلا او انت واخوكي مسافرين على طريق صحراء وقبل المغرب بخمس دقائق العربية عطلت والطريق بدأ يبقى عمل زي الخراب الضلمة وبدأت تسمعي اي صوت للديابا ولا حاجة من بعيد فطلع الموبايل وبدأ يحاول يتصل بالموبايل الوحيد اللي معاكم بأي حد يجي ينقسكم وهو بيتصل وخلاص أول في المحمود المحمول رنت فجأة فصل شحن فصل شحن في مواقف لا يحتمل فيها الأمر ان المحمول يفصل شحن كذلك في مواقف لا يحتمل ان قلبك فدي يفصل شحن رمضان لا يحتمل انك تفصل شحن فيه شعبان لا يحتمل انك تفصل شحن فيه يبقى لو الواحدة ما من بدري هتفصل شحن في فرص لا تستطيع ان هي تحتمل هذا الفصل لما الصحابي جاب للنبي والسلام يعني اخوه بعد فتح مكة وقال له يا رسول الله هذا اخي جاء يبايعك على الإسلام وعلى الهجرة فالنبي عليه السلام والسلام قال له اما الاسلام فنقبله واما الهجرة فقد مضت ومضى اهلها بما فيها يعني شوية وهنقول واما رمضان فقد مضى ومضى اهله بما فيه اللي مش هيستعد من بدري يبقى مين العاقل ومين المجنون هنا جماعة اللي بتستعد من بدري وبتجاهد في علاقتها بالقران وبتستثمر فرصة ان انا هموت نفسي ال يوم دول عشان قلبي يطير تحت عرش الله سبحانه وتعالى وانا بسمع كل آية من ايات القرآن في رمضان دي العاقله ولا غيرها هو العاقل تخيل كده لو انت داخل لجنه شفوي في الكليه بتاعتك وكان اللي داخله قبلك هي الاولى على الدفعه والثانيه على الدفعه والثالثه على الدفعه هتبقي حاسه بفضيحه شكلها ايه مهما جاوبتي يعني هتجاوبي هتقولي ايه خلاص ده اجابات اقوى اجابات نموذجيه جاوبت قبلك ومهما كان السؤال صعب اللي قبلك جاوبه اي سؤال صعب فانت مهما حاولت تجاوبي المقارنه ما بين مستواك ومستواهم يعني ايه هيبقى مقارنة ايه يعني فأنت مرعوبة هعمل ايه يعني ايه؟ ده احساسك لما تدخلي يوم يام على نفس الميزان اللي هتتوزن عليه نسايبة في انتكاب قبلك اللي هتتوزن عليه أم سليمة قبلك اللي هتتوزن عليه السيدة فاطمة والسيدة عائشة و... و... و... و... يعني وامرأة فرعون هو ما هتتوزن على نفس الميزان قبلك هو ده نفس إحزازك هتعملي إيه يا جماعة المهمة ممكن تبقى صعبه ولكن الحل سهل جدا الطفلين اللي قتلوا ابو جهل قتلوا فرعون الامه معاذ ومعوذ ابني عفراء الطفلين اللي قتلوا ابو جهل قتلوا ليه قتلوا لا زياد الطفلين اللي قتل ابو جهل هتقلوه رغم انهم اطفال لانهم كانوا داخلين المعركه محددين هدفهم في المعركه احنا مش داخلين نقاتل اي حد ولا دخلين ندفع اي حاجه احنا داخلين عشان نقتل ابو جهل بس ومن قبل المعركه وهم محددين هدفهم انهم يقتلوا ابو جهل فقتلوا ابو جهل فربنا جاب مقتل ومسرع ابو جهل على ايديهم لانهم حددوا هدفهم حددي هدفك وركزي انت عايز ايه في الدنيا انت عايز ايه في الحياه انت عايزه توصلي لايه لو الجنان لو الجنان ان يبقى كل الناس مشغولة بالدنيا ومشغولة بمشاكل الدنيا ومشغولة بظروف الدنيا وانت مش مشغولة غير بربنا بس ومشغولة بانت فين عند ربنا ربنا راضي عنك ولا لا لو ده الجنان الجنني نسابة بنت كعب لما اتضربت على عطقها بالسيف وهي بتدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة احد وقالوا لها ومن يطيق ما تطيقنا يا ام عمار قالت واتحمل واتحمل واتحمل من اجل رسول الله انت تستحم ربنا اي شيء ممكن اخت تبقى طلقت اخت يبقى جوازها اتاخر سنة اثنين تلاتة خمسة اخت يعني عندها اولاد كتير ومش عارفة تعمل ايه من زوجها واولادها فتنها اخت تبقى يعني, يعني عندها ابتلاقات في حياتها الاجتماعية او, أو النفسية أو, او المالية ان فرعون يعني في مسند ابي ليلى عن ابي ورير رضي الله عنه ان فرعون اوتد لمرأته اربعة اوتاد في يديها ورجليها يعني تخيلوا سيدة مصر الاولى بيدق في ايديها ورجليها اوتاد عشان تتربط في الارض ويغرز الوتد في لحمها ودمها وعصبها عشان تتربط في الارض عشان اللي كانوا بيخدموها بارح هم اللي يعزبوها النهاردة وكانوا اذا تفرقوا عنها ضللتها الملائكة فقالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين لو الجنان ان انت يبقى قلبك عايش مع ربنا وعايش مع الدار الاخرى بس رغم ان الدنيا م لو ده الجنان اتجنني يعني عايزين نقول ايه ليه ما تبقيش انت ليه ما تبقيش انت عمر بن الخطاب لما دخل في الالتزام في الاسلام اول يوم عمل نقله نوعيه في في يعني الدعوه إلى الله في مكه كلها ليه التزامك ما يبقاش نقله نوعيه ليه ما نقلة في التزام البنات على النت ليه ما يبقاش في نقله في حياتك انت وفي علاقتك بالقران في الشهور اللي جايه دي ليه ما انت ليه ما انت لا تتميز عن غيرك يوم القيامه مش هو في الجنه في تميز آخذين ما اتاهم ربهم في عطاءات خاصه من الله لبعض عباده في الجنه دونا عن كل اللي دخلوا الجنه ليه ما انت اللي تاخد العطاءات دي ليه ما تبقيش انت اللي تاخد منابر النور يوم القيامه وكل الناس حتى المسلمين قاعدين يبصوا للي على منابر النور وهم بيبصوا للتمايز بتاعهم يا ريتنا نبقى مكانكم ليه ما تبقيش انت ليه ما تبقيش اللي قبرك مميز عن كل القبور التانية ليه ما تبقيش انت اللي يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم حتى المسلمين يوم القيامه معظمهم ما عندوش النور ده ولكن ليه ما تبقيش اللي نورك بيتلقلق يوم القيامه قدام ارض المحشر كلها ليه ما تبقيش لو ده الجنان انك تبقي اميز واحده عند ربنا انك تتميزي يوم القيامه لو في سبيل نكتب إنسانة مميزة في الجنة مميزة في القبر مميزة على الصراط مميزة عند الله لو الجنان انك انت تبقي انسانه مميزه في الدنيا بالتزامك عشان تتميزي عند الله لو ده الجنان اتجنني لان ده هيبقى نعمه العقل اعقلو يا جماعه اعقلو واعرفوا ان الدنيا منتهية اعقلي واعرفي ان الدنيا كده كده رايحه رايحه اوعي فتنه تصرفك عن طريق ربنا اوعي نظره لحرام حاجه ربنا حرم لك انك تنظري اليها تصرفك عن طريق ربنا اوعي فتنه انك تلبسي لبس يفتن الناس بيك او يكذب انظار الناس ليك اوعي تفتكري ان ده عقل ده جنان والله يا جماعة الجنان ان الانسان يبقى مش واخد غير فرصة واحدة بس وعمر واحد بس وبعد كده هيقف على هذا العمر وهذه الفرصة وهذا الامتحان مصيره كله في الاخره الجنان ان الانسان يضيع الفرصة دي عشان كده نرجع تاني القول الله وما الحياة الدنيا الا لعب ولاه ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون عايزين نعقل عايزين, عايزين نحسبه صح عايزين ما متجننش في الدنيا ونضيع فرصتنا الوحيدة للوصول لربنا مره تانية بقول لكم انا سعيد جدا بالليله الايمانيه اللي انتوا عاملينها والجوله الايمانيه اللي انتوا عاملينها سعيد بالليله بتاعتكم كل الجنان في جنان والفريق الجميل قوي قوي قوي قوي الفريق الدعوي اللي اخوات المعهد القرآني وبطلات ويتو الله عاملينه فريق الجنن صح الجنن صح بقى يعني احنا عايزين عايزين نخاطب البنات كلهم ونخاطب الـ الـ الـ الاخوات كلهم ون سوا الجميع يا جماعه انتو عارفين احنا عاملين زي ايه دلوقتي عاملين زي يعني مجموعه من المسلمين في معسكر ناموا كلهم فانت صحيتي في نص الليل لقيتي الكل نايم ما عدا 3 4 وفي حريقه رهيبه بتحيط بالمعسكر كله قدامك حل من 3 يا تهربي وتنجي هتبقي ناجيتي ولكن يعني اللي بينجو بالمنظر ده وسب... وسبت اخواتها تتحرق وتولع ده نجوه فيه جبن يعني بيسموا الانسان اللي بينجو ويسيب غيره يهلك جبان يا اما انك تحاولي تطفي النار وحدك وفي الحالة ديت النار اقوى منك واكبر منك يا اما تستعيني مع المستيقظات انك انت تصح النائمات وبعد كده كلكم تطفوا النار دي اهو النار احاطت بالامه احاطت بالبنات الفتن احاطت بمليون بنت وفتاه واخت ومرأة قاعدين على النت الوقتي مشغولين عن ربنا سبحانه وتعالى انت دلوقتي ممكن تنجب دينك انت وتفكري في نفسك وممكن تبدأ تقولي انا هشتغل في الدعوه الوحدي وممكن تستعيني مع المستيقظات اللي هم اخواتنا بقى اللي قاعدين وبناتنا اللي معانا دلوقتي في الليلة دهيت ده الليلة الايمانيه دهيت ده والجوله الايمانيه المباركه دهية تستعيني معهم انكم كلكم تبقوا ايد واحده وكلكم ما تخرجوش الليلة من الغرفة الا لما ترتبوا كل واحده منكم هتعمل ايه ان شاء الله باذن الله في الحمله الجاية وطول الشهر اللي جاي ده إن شاء الله في الجولة الجايه وطول الشهر كل واحدة هتوصل دعوة ربنا ازاي وهتفوق كل واحدة تيجي الجولة الجاية أو الجاي بعد شهر بإذن الله سبحانه وتعالى أو بعد المدة اللي تتفق عليها وهي جايبة معها عشر بنات فوقتهم عشر بنات قاعدت تشتغل عليهم طول الشهر وتبعت لهم اللينك بتاع البوست ده اللينك بتاع المقطع ده اللينك بتاع الدرس ده وتفوق وتتكلم وتنطلق ولسانك ده يتكلم عن ربنا ان شر الدواب الصم البوك الصم اللي مش عايز يسمع ربنا والبكم اللي مش عايزين يتكلموا ربنا دول اتسموا في القران دواب اللي مش عايزين يتكلموا ربنا لسانك ايه متلسانك ايه احدهما ابكم عايزين نتكلم عن ربنا ونتكلم عن ربنا ونتكلم عن ربنا نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاه ثم اداها كما سمعها يابختو بنضره النعيم في الدنيا قبل الاخره بفتح ربنا عليه في الدنيا قبل الاخره اللي شال هم دين ربنا اللي شال هم دعوه ربنا اللي شال هم ربنا لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم تخيلي كده لو دخل عليك عريس الوقت قال مهرك حمر النعم مهرك اتنين مليون جنيه هتفرح. ده مهرك بس هتفرحي قد ايه لان ربنا يهدي بيك بنت واحدة بس قعد على النت الوقت تايها وعايز اي حد يدلها على ربنا دي خير لك من حمر النعم يعني ربنا هيديك خير في حياتك وفي دنيتك قبل اخرتك اكتر من حمر النعم مش عايز اسيب الفريق الايماني المبارك الجميل ده ومش عايز اسيبكم ولكن يعني لابد ان شاء الله بزا اترككم عشان تنهم الحفلة الجميلة المباركة الإيمانية بتاعتكم ربنا يوفقكم ربنا يسددكم ربنا يحفظكم ربنا يستعملكم لنصر الدين في الأرض ربنا يستعملكم ولا يستبدل بكم أبدا ربنا يالف بين قلوبكم على طاعته وابتغاء مرضاته ربنا ينشر بين الدين والهداية في الدنيا كلها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب اليك